غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا الناس اتقوا ربكم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 في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة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 ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَجَّ إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا انزلنا عليها الماء تزت وربت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 lb-e-s-al-mawla wa lb-e-s-al-a-shir inna allah yudkhilu allathin aamanu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 مَلَّ يَقْطَعْ فَالْيَظْرُ فَالْيَظْرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ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 فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا أمّل الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلّون فيها، يحلّون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَئ يُرِدَ فِيهِ بِحَادِم بِظُلمٍِ النّذِقَهُ مِ نذاَابٍ أَليم. فَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعَى السُّجُودِ وَاذْفِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثُمَّ الَّذِي يَقُومُ تَفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ or تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك good place. That means, whoever is Durchs rapper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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذُكِرَ الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومن رزقناهم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 يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيعا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 الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 وَكُنْ ذِبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا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 فَإِنَّهَا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الله